إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة فِي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز مَن كان يريد حرث الآخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اؤتيه منها اؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم